أ ف إ ن مات ا و ق ت ل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان إلا بإذن الله كتابا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ن اسماء الله ا ؤ ل ح س ن ه ا الآخرة نؤته موسوعه ن ه ا النابلسي ش ا ك ر ي وكأي من للعلوم الاسلاميه وهنوا ا س م ا و الله الحسنى